Bismillahirrahmanirrahim. Səbha Lillahi ma fi səmavat ve al-ırb ve huwa al-aziz al-hakim. Lemu alku səmavat ve al-ırb ve yumiit. Ve ala kulli şeyin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 Nahar ve yuljün nahar fil lail, ve hu alim bıdatı cıdor, aminu bıllahi ve resulhi ve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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحيم وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل مِنَ الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلموا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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل فِي في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية, ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا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 وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم